بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأمفال قل الأمفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن أما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وإذات ليت عليهم آياته وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وَمَنْ مَرَّ زَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ أَنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 111. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن مِنَ من المؤمنين لكارهون فِي يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع داب والكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 121. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 122. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله 111. إن الله عزيز حكيم 112. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 113. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام 114. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 ذالك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأربار وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافر تفتحوا فقد جاءكم الفتح وإنه فهو خير لكم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 119. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 110. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 111. وعلقوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه ويه تُحشَوُونَ واتقوا فتنةَ الَّتِي تُصِيبَ النَّذِيرَينَ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 119. وأنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَنَشَاءَ الْأَثَامِرَ هَذِهِ إِنَا بَلَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مَا كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ قُمْ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ ظَلُومًا مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكَمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن فهو يورث لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Fain tehov fain Allah bima yamlon bacir. Wain teowlow faglamu an Allah mola kum. 119. فما ظنمتم من شيء لِلَّهِ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ قال جمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعت 119. لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم 119. إذ يريكهم الله في منامك قليلا 110. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 وَقَالَ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب 111. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوف 119. فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 121. كذأ بآل فرعون والذين من قبلهم بِآيَاتِ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم 123. إن الله قوي شديد العقاب 124. ذلك بأن الله غَيْرًا نِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْ فسهم وأن الله سميع عليم كذب ألف العون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا ألف العون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ منعه في كل مله وهم لا يفتكون فإما تسقفنهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإن مِن قوم خيانة فبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب الذين كفروا سابق إنهم لا يعلمون وأعدو لهم ما استطعتم من قوتي ومن رباط الخيل ترهبون به وعدوا الله وعدواكم ترهبون به وعدوا الله وعدواكم وآخرين من 112. وما تعلمونهم الله يعلمهم 113. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 114. وإن جنحوا للسلم غَلَّ عَلَى الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين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 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، 113. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين 114. وإن يكن منكم ألف يغلب الفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غُنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِدْ خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وحجروا وجاهدوا بأموالهم وأن فسهم في سبيل الله والذين آووا ونصوا والذين آووا ونصوا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا لتهم من شيء حتى يهادوا وإن استو في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 112. والذين آمنوا وعاجروا وجادوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم